بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وكن وان مبين ربنا يغد الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 كَذٰلِكَ نَسْلَكُكُمْ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ لَ قَاوا إِ مَا سُكرِرَتْ أَبَصَار نابَ نَحْنُ قَم مسْحُرُون وَلَدَجعَنافِي السَّمائِبُرجَ وَزَيًْا النَّهَالَّ ورين وَحَفِْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطان مُ إِلَّا مَنِ اسْتَرَاقَ السَّمَا فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ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 قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنوم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللانة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن له لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سوطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ أُدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ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 خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُسْلِنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنُجِّيُهُمْ أَدْمَمِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لَهَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارًا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّدَبِّرَ هَٰؤُلَاءِ قَطْعًا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِكَ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليا سافلها فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 وَكَانوا يَحتونَ مِنْ الجبالِبُ يُوتَ آمِنين فَأَخَذَتْ بُم الصَّيحَةُ مُصِحين فمَا أَغْنَهُم م كَانوا يَكْسبون وَماَا خَلَقُ السماتِ وَأأَمضُ وَمَا بَينَ م إِلَّ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 فَوَارِبْ بِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَجَالُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا